بسم الله الرحمن الرحيم حم 1 وال كتاب المبين ان انزله في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر حكيم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 ثُمَّ تَوَلَّوْا عَنْهُ وَقَالُوا مُعَلِّمٌ مَجْنُونٌ إِنَّا كَاشِفُوا الْعَذَابَ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى إِنَّا مُنْتَقِمُونَ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ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 وَنِعْمَةٍ كَانُوا فِيهَا فَاهِكِينَ كَذَلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَتَ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنْظَرِينَ وَلَقَدْ جِئْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَذَابٍ مُهِينٍ مِنْ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ عَالِيًا مِنَ الْمُسْرِفِينَ وَلَقَدِ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَى عِلْمٍ على الْعَالَمِينَ وَآتَيْنَاهُمْ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ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 ذُق انك انت العزيز الكريم ذق انك انت العزيز إن هذا ما كنتم به تمترون إِ الْ المَُّقين فيِي مَقامٍ أمين فِي جََِّ وَعون يَْلبسونَ مِنْ سُدُسِ وَإاسْتَبََق متُتقابللم كَذَلِكَ وَزَوجَناَاهُ ببحُورٍ عين.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 Quan بوتقب إهُ